جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أرهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا سائر يقول هل عدم مرض الشخص دلالة على أنه من اهل الشر والنار النار وماذا إذا لم يصبه مرض هو على كل حال عدم إصابته بالمرض أو المصائب مطلقا هذا أمر كان يتخوف منها السلف أما كونه يصاب بالأمراض سواء قلت أو كثرت وايضا يصاب بالمصائب والشدائد سواء في ماله أو في أهله أو في ولده فهذه المصائب كلها كفارات وهي من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعلها لهم كفارة تحات بها خطاياهم وذنوبهم نعم يقول من ابتلي بمرض أو مصيبة في الدنيا هل له أن يقول أسأل الله أن تكون من تعجيل العقوبة او ما اشبه ذلك لا يقول ذلك وإنما يسأل الله عز وجل العافية وايضا يسأل الله عز وجل أن يكفر عنه ذنوبه ولا يقول الله اللهم اجعلها من تعجيل العقوبة لأنه سواء طلب المرض ابتداء للعقوبة او طلب أن يكون المرض الذي أصابه هو العقوبة كل ذلك لا يطيقه كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكن يدعو بمثل ما أشرت إليه يدعو بالعافية يدعو أيضا بالمغفره والرحمة والعتق من النار يدعو بمثل هذه الدعوات ولا يدعو بالعقوبة سواء بطلب المرض ابتداء عقوبة معجلة ولا أيضا بجعل المرض الذي حصل عقوبه وانما يسال الله التوبة والتجاوز والمغفره والعافيه نعم يقول ثبت أن بي بن كعد سال الله الحمى فكيف ذلك يراجع هذا يراجع وقد يكون المعنى يعني في في سؤاله المرض من حيث هو للابتلاء والمصيبه لا من باب تعجيل العقوبه في الدنيا لكن هذا يراجع ويراجع ايضا معناه وسيأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا اثر في هذا المعنى يتعلق بالحمى والفضل الذي يترتب على وجودها فقد يكون من هذا المعنى لكن ابتداء ليس للمسلم أن يسأل الله المرض وإنما يسأل الله تبارك وتعالى العافية كما هي في دعوات النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يفعلها والتي كان صلوات الله وسلامه عليه وجه إليها وقد أشرت إلى شيء منها قريبا يقول هل يجوز في الرقية القراءة على الماء ثم نثره على المريض القراءة على الماء جاءت عن بعض السلف فالقراءة في الماء وكون المريض يشرب منه لا بأس بذلك، ذلك وإن كان الأولى أن يقرأ وينفث على المريض مباشرة يقرأ وينفث على المريض مباشرة هذا هو الأولى والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد